وَيَمَنِّئُ نَذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّلَذُهُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَّاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا ۘ يَنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك نَفْسَكَ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أشفا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 ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى ما لبسوا أمدا نحن نقف عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدا.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 لولا يأتون عليهم بشرطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأذوا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 وتقررهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فمن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لم اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا بَكَذَالِكَ بَعْثْنَا هُمْ لِيَتَشَآءُ بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِبٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِسْتُمْ قَالُوا لَبِسْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِسْتُمْ فَبَعْسُوا أَحَدَكُمْ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 وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالَ ابْنُ عَلِيٍّ بُنْيَانَهُ وَقُبَّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا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 فَبُصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا وَاتْلُ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا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 وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَالْمُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهَا فَإِنْ يَشْتَغِيْسُوا يُغَاسُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْ لِيَشْوِي الْوُجُوهِ بِئْسَ الشَّرَابِ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 نعم الثواب وحسنات مرتفقة. ضرب لهم مثل رجلين جعل لأحدهما جنتين من أعشاب وحففناهما وحففناهما بالنخل وجعل بينهما زرع.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 قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربّي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا قل منك مالا وبلدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غمرا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بسمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قامية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 هم خير سبب وخير عقبة ضرب لهم مسألة الحياة الدنيا كما إن أزل الله من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تذروه الرياح. وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند رَبِّكَ ثوابا وخير أملا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 ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا مَا ووجدوا ما عملوا حاضرا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 وَمَنْ يُجَادِلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ يُحْدِثُهُ بِالْحَقِّ مَتَى اتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْذِرُوا هُزُوًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يداه.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 تا الى ركب في السفينه خرقها قال اخرقتها ن تورق لقد جئت شيئا امرا قال الم اقول انك لن تستطيع بعي صبرا قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عشرا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 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعبها وكان وراءهم، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وَأَمَّا الْغَنَمُ فَكَانَتْ أَبْنَاءَهُمُ مُؤْمِنِينَ فَخَاشِعِينَ أَن يُرْهِقَهُمَا طُعَانُهُ وَكُفَرًا فَأَرَدْنَا أَن نَّبْدِلَهُمَا رَبَّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رَحْمًا وأما الجدار فكان لولا ميني مين في المدينة وكان تحته وكان تحته كنجلهما وكان أبوهما صالح فأراد ربك أن يبلغ أن شدهما كنزهما.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 قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فشوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا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 وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا مَتٰرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَرْضًا